يا رب يا حافظ طمعنا بجنتك بحالي انت عالم محتاج الرحمتك يا رب يا حافظ طمعنا بجنتك بحالي انت عالم محتاج الرحمتك وكل انا محتاجك تهديه ورضا عنك برضك يا رب يا رب علينا الدنيا هتبقى, جنة علينا الدنيا هتبقى جنة من غيرك يا ربي حياتنا الف اتجاه ولو دائت حياتنا رضاك ده تقناجاه يا رب يا حافظ يا رب يا حافظ يا رب يا حافظ, يا رب يا حافظ